لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنةهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تَالَ اللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ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 وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدا وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء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 والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطر يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يمنون يَقُولُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ